112. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم 118. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن ذَلِكَ ذلك لآيات لقوم يؤمنون 119. لَكُم جعل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 وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حين وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا 111. وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون 112. فإن تولوا فإنما عليك 114. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون 115. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. 119. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون 110. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو